وختاماً نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا هو ولي ذلك والقادر عليه مع تحيات قناة العفاس الفضائية فاكس رقم خمسة ثلاثة خمسة ثمانية واحد تسعة صفر ونذكركم بأن حقوق الطبع محفوظة لدى الوكلاء المعتمدين حامل المسك الكويت هاتف رقم اثنان, ستة اربعة اثنان, اربعة اثنان ثمانية وابن الخطاب المملكة العربية السعودية هاتف رقم صفر صفر تسعة ستة ستة ثلاثة ثمانية أربعة اثنان ثمانية أربعة أربعة واحد وهاي كوالتي جمهورية مصر العربية هاتف رقم ثلاثة ثلاثة خمسة ثلاثة صفر واحد صفر